انت هدف أهداف العمر اللي انا بحيى علشان ارضيك انت حبيب أحباب القلب اللي انت ملكت واصبح ليك انت هدف أهداف العمر اللي انا بحيى علشان ارضيك انت حبيب أحباب القلب اللي انت ملكت واصبح ليك عايش باني شافيت النفس سفكت هناك في شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك فوق الخشب حملت سامي واصبح ليا مكان في سماك, سماك عيش من التداني سميم بيماني ويا عماني أصبحت من المفديين عايش بعيد لما انظر لي صليبك ترخص فعها نيام جاد الكون واحسب عارك هو غناية وربح سماوي فيك مضمون لما انظر لي صليبك ترخص فعها نيام جاد الكون واحسب عارك هو وربح سماوي فيك مضمون عايش بغلي فدان سمين بيماني ويا عماني أصبحت من المفديين عايش بعل بين الناس اللي الفدان سمين بيماني ويا عماني أصبحت من قلبي سبيت بحبك لي ومحلاه لا شر وياك دي الحرية ودي لا بدك فرح المجد يتم معك قلب سبيت بحبك لي ومحلاه لا شر وياك دي الحرية ودي لا بدك فرح المجد يتم معك عيش بعد أصبحت من المبدين عايش بعلن بين الناس الدم للتداني سميل بيماني ويا عماني أصبحت من المبدين